فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله معنى أنه رسول الله إلى الناس كافة من الجن والإنس فالدليل قول الله تعالى وما أغسلناك إلا كافة للناس فعن أبيه ذيلة ودى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأبسلت إلى الخلق كافة قواه مسلم فيجب علينا جميعا طاعته يقول اجتنبوا ما نهاكم عنه واتلوا قول الله تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فقولوا دعنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين فعن ابي هدى الطلبه الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نايتكم ان تجتنبوا وما وعدكم به فأتوا منه منهم اختارتم متتبعنا لي